فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليكيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذينهم يراءون ويمنعون الماء.